العزيز مسنا وأهلنا الضر ودينا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين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 قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولم ما فصلت العين قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي غَلَالِكَ الْقَدِيمِ